يا معبود متى مهدينا يا معبود عود مهدي ها الله يعودنا على يا معبود ما جايعود اين ترنا على الاه تدرينا مش يا معبود ما جايعود مهدينا البدر غاب والعيون شهران نضرناه والأرواح لهفان من الغياب متى يعود مولان تسلوم ولا يمر بله يا معبود ايه يا معبود متى يعود يا معبود متى يعود على الفاح جمر نار مثل آهير على فرقاح جمر بالدموع نحاتيح ونعاد الاكتار يدانيك يلغاي يا مدفور متى النور ينفي معبود يا معبود اي متى نشوف هالأعلام منشور ننادي والقلوب مجمور متى تثور والسيوف مشهور الوعد حان والاشفار بي يا معبود ايه يا معبود متى يعود مهدينا هلا هلا الشمر عاد وجردوت حظال حق الذات من 2 متر شمر عاد وجردوت حظال حق الذات من 2 متر بالاحقاد يصبته على الواد بالرهاب جاير يغزينا يا معبود يا معبود هل يا معبود متى يحود الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم ظلم زاد ولحقات جمعه ظلم زاد ولحقات جمعه للاطهاء نظارات هدمه بمرقاف مواليه تدره العدو يريد للجاع القاع يا معبود اي يا معبود اجي يزيد والويا أحفاد هلا هلا ما شاء الله حي الله حي الله حي الله حي الله حي الله اجي يزيد والويا احفاد الجاي يريد رعني يهترمينا يا معبود